بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا عقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد